النقل والسكت والوقف على الهمز ولا نقل الا الان نعيونوس بدى وارد ان وابدل اما ملؤوا به قلا من استبرق طيبهم طيب واسى معفس الفشل وحقق همز الوقف والسكت اهملا